اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. آمين.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 فأما الذين فِي قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه وما يعلم تأوينه إلا الله والراسقون في العلم يقولون آمنا به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 والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرش ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير منكم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 الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا واقنا عذابا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 لا اله إلا هو العزيز الحكيم الله اكبر